بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من جَادَ النَّبْتُ لِي نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ يُقَامُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُكَذِّبُونَ لَهَا تَسْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على يريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما نابوتا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم ولق وَهُم نَبتَ وَثور وَجَزَ بِمَا صَدَوجَ نتَ وَحَرير مُتَّكِ إينَ ودانيهن عليهم بلالها وثللت قطوقها تنيلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوانيرا قَوَاعِيرَ مِن فَمٍ قَذَّرُهَا تَقدِيرًا وَيُسقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسْمَا ماءُ ويطوف عليهم والذين مخلدون ويطوف عليهم الدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم اذا رايتهم حسبتهم لقمنثورا واذا رايتهم وَحُلُّ أَتَاوِرَ مِن كِفَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّ شَرَابًا قَهْرًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَوْ وَكَانَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصدر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بطرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنه خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 multimass <laughs>